بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائلا بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوة بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله والآن مع الشيخ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر ورد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب قال ما شئت كان وان لم أشأ وما شئت ان لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم خبيح ومنهم حسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لمت عن جميل الاميات الثانية الله عليه الصلاة والدولة الدامغات المبنعات خلافا لما يقول الفلاسفة والمتكلمون أنه ليس في القرآن طريقه مقنعه ولا طريقه برهانيه ذات برهان ولا حجه ولا دليل. القران احتوى على اعلى الادله في اثبات الصمت في اثبات الربوبيه وبيان اسماء الله والصفات قال في طريقه القران في تقرير التوحيد داي في إثباته وتأكيده وتعميق وإقامة الحجج والبراهين الساطعه على حقيقه التوحيد وضلال الشر وما لي التوحيد من مكملات وعوازم وما بي اهل التوحيد من كوارع وحسنات وفضل ودرجات عاليات وما اعد من نزل في الاخره كذلك الطريقه الواضحه البينه القرانيه في تقرير خضوع الشرك وفساده واضراره والوسائل والضرائب التي تؤدب الشرك ثالث بيان مصير أهله الدنيا والاخره وما الله لهم من العذاب ومن العقوبات وما استقصرهم به ربنا عز وجل في الدنيا قال بطريقة القرآن لتقرير التوحيد ونفي ضده قال القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده والقران كله لو جئت مثلا ونظرت الى كتاب الله سبحانه وتعالى مستقرا تامنا متتبرا وجدت ان الشرائع والاحكام التي فيه هي تكمل التخري صحيح القرآن القران منه قسم في الشرائع والاحكام والحلال والحرام وقسم في القصص. قصص الامم السابقة التي كذبت قصص الأنبياء مع أقوامين قصص أُناس صارحين وما إلى ذلك وقسم في التوحيد لذلك كانت قلوبها تعلم عالِم في مثلا القرآن الأحكام والشرايين على الحرام. كل هذه من مكملات التوحيد من لوازم التوحيد ولا يلزم نقول من مكملات عن المستحبات لا لا لا يلزم هذا ثم القصص القصص في كتاب الله سبحانه وتعالى يبين لك رب سبحانه وتعالى قررت المكذبين مصير العتاه المكذبين كيف استاصلهم كيف اعدمهم كيف أخذهم فتعتبر انت فتستمسك بالتوحيد وتنفر من الشرك كل قران يا اخواننا لتقرير التوحيد معنى قال ونفي ضدي واكثر الايات يقرر الله فيها توحيد الالهيه واخلاص العباده لله وحده قال الله لا تتخذوا لا إلا بني قل هو الله احد الله صمد. لم يلد بني ولد ولم يقول لأخفاً أحد وإلهكم الى من أحد. لا إله إلا الله ربض الله لا تشركوا بي شيئا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إلا, إلا. وإلا بنينا إلى غير ذلك من الآيان ألا لله الدين خالص الامر باخلاص العباده والدين بالله عز وجل قالوا اكثر الله في التوحيد الالهي واخلاص العباده مما يعرفه لا شريك له انظر الفلاسفه المتكلمون محرومون من الخير حصروا دلاله اثبات الصانع إثبات الخالق والرهوبية توحيد خارج في دليل واحد يسمى عندهم دليل التمام دليل التمام دليل واحد يقوم عليه دين هؤلاء توحيد هؤلاء ونحن آل السنة والدماء ما أسعدنا بكتاب الرحيم ما أسعدنا بسنة النبي قد امتلكت تلع كتاب الله بالحجج والبراهين والدلائل على صحه التوحيد وطرق التوحيد وأنواع واقسامه وقصص الموحدين وجزاء الموحدين في الاخره ورفعتهم في الدنيا كم امتلا كتاب الله سبحانه وتعالى بل كله يدل على ويقرر هذا الرسل أولا حصل عنفسهم مع دليل يتيم واحد هو دليل تماني ومعناه هذا الدليل أنه يستحيل أن يكون الجسم ساكنا وتحركا في وقت واحد في جهة واحدة يستحيلها فمن هنا استدلوا على وجود الصانع وعلى توحيده وما الى ذلك ونحن نحن في حاجه الى هذا الفطر تدله على وحدات الملك فان توحيده به هذا مغروز في الفطر اثر الميثاق الاول الذي قال الله عنه واذا اخذ ربكم بني ادم من مرورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الستم ربكم قالوا بلى شهدنا أثر هذا المنفر ضعف للمنفرس ما من مولود لا يولد على فطره فابواه يهودان او ينصران أو يماجسان فطره الله التي فطرت نسله لا تبديل لخلق الله الناس هؤلاء محرومون من الخير اما هذه السنه يا جماعه فامتلأت أفكارهم وصدورهم وامتلأت قلوبهم وأجوفهم بالأدلة التي لا تقبل جدلاً ولا شكلاً ولا تتزحزح ولا تضعف ولا تضمح يوما ما ولذلك كان من واحد من هؤلاء الفحول المتكلمين الفلاسفه رجع عما كان عليه وندم. اما أضاع من عمره ووقته وزبله وما للسنة والذناء ليسوا بأهل ندم ولا بأهل حصر إنما هم مطمئنون ساكنة النفوسون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ومنهج السلفي قال ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قوها إلى أن يعبدوا الله وأن الله تعالى إن محاوط الجن والإنسان لا بك والإنسان يعبدونه وأن الكتب والرسل والكتر والأقول السليمة كلها اتفقت على هذا القصر عندنا في هذا إخوة كتاب أنطاف الشوكين ومع الله تعالى الاطفاق الشراعي على التوحيد والمعادن الجوهر كل الشرايع يقربها لكن هناك شرايع مديه كما عند اليهود والنصارى سبب لهم سبب لهم الشديه ولا صرفتهم اصاروا في ضلال وزيه ان شاء الله وقال ارشاد الثقات الى الشرائع على التوحيد والمعاد كل قوات لإرقاض قال الذي هو اصل الأصول كلها وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العباد يدن هذا الدين. وأنهما الذين يردون لأبا الدين الذي اتبه اسمه. اسمه محمد محمد الوائد. محمد أبوال محمد أبوال في, في من يدنا في وضع من أدانا ولا جوز نقول بي الله الله هذا ما. جانب. نعزين دانا من الثلال لما أدانا ربعا وقلنا ادانه إذن سمظلنا الياب يدين يدين فلان فلان أن يتهمهم لما نحن ندين الله معنا نتعبد الله ولساعة نقول ندين ندين معنا ورقم بين ها والديانا الله يشفيكم نبدل السؤال اكرمه ام يكرم صح و باه قلنا مزه اكرمه ربا طب عايز تجيب لها فعل مضارع اكرمه بقى ما طبعا. طب تضم الأول تضم هم الحاضر يكرم اكرمه يكرم دهنا يجيد يدين انما أدانا يدين الفعل رباعد عند أن يكون الفعل مغارع يضم أو إليه إنما الثلاثي لا يسعى وقد دانا يدينا من الديان أعرضني أخواني طائم طائم ربما قال وأنما يجيب بهذا الدين الذي هو اخلاص العباده وقلبي والعمل لا وحده في عمله لا قلبي نعم هنا سوف نخطو نعمل هذا خطاب النبي عليه الصلاه والسلام والمغاربي من محمد اسم واس المغاربي امته كانوا يقولوا مستحيل ان يخلصوا عصوب على الشركه المغاربي امته على الشركه وإنت لما تخلق تتضبر كيف إن الله سبحانه وتعالى هدد النبي هو كم ببقى أولئك؟ ببقى أولئ أحدهم هل أشرك ثلاث بطن أحضرهم؟ نعم، ولو أشركوا حبثوا عنهم أبقى ولم يكن من المشركين؟ خلينا على السلام لم يكن من المشركين كما في الماضي في لحظة ويدعو العباد الى ما تقرر في فطرهم الفلاسفه المتكلمون أتعبوا يتعبوا انفسهم في تقرير واثبات الربوبيه لادله كائنات بناء هذا الدليل مع ان هذا الشيء ثابت في النفوس ما يحتاج الى تعب ما يحتاج الى كبير عمل فاتوا بما لا طائف تحتهم فلو ادعوا العباده إلى ما تقرر في فطرهم مع معقولين ان الله المنفرد بخلق والتدبير والمنفرد بنعم الظاهره والباطنه والذي يستحق العباده وحده سبحانه وتعالى ولا ينبغي ان يكون شئ من الغير وان سائر الخلق ليس عندهم اي قدره على خلق ولا دفع ولا دفع ولا دفع ضر عن انفسهم فضلا عن ان يغنوا عن احد غير من الله سبحانه وتعالى ويدعوهم ايضا الى هذا الاصل الله سبحانه وتعالى يدعو الناس الى هذا الاصل توحيد بما شكر بما تمدح به ويثني على نفسه الكريم لتفرج تفرغ بصفات العظمه والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال مطلق الذي لا يشاركه فيه المشارك احق من أخلصت له القلوب نعم نرى الشركاء الشرك الشرق نبيث القدس من عمل أعمل, أعمل أشرك مع الذين غيرين تركت وسرق فأحق من أخلصت له القلوب والأعمال من له القلوب والأعمال الظاهرة و الباطنه يقرر هذا التوحيد بأنه الحاكم وحده ان الحكم الا, إلا, إلا الحكم الشرعي الحكم الكوني الحكم الجزائي الحكم جميعا وعي لله وحده سبحانه ويقرر هذا التوحيد بانه الحاكم وحده فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، لأن غير الله محكوم عليه. قال وطارد يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، وأن الدين وأنه الدين الوحيد ذكر محاسن التوحيد، وذكر متناسش، ومضار، وأنه الذي الدين الوحيد الواجب شرعا وعكلاً جترةً. على جميع العبيد ويذكر ما سوء الشر وقمحهم نعم العمل والضد يظهر فإنه الضد وبضدها تتميز الأشياء ألا تذكر الخير تذكر ما يضض فيه تذكر العمل الصالح وما يضض من العمل القاضح تذكر التوحيد محسنة وفضائله ورفع أهلهم وأصحابهم وعزهم في الدنيا وافرة ونصرتهم كذلك والشرك الذي يضض هذا التوحيل عندما تذكر أحسن حسناك تفحيل والشرك أسوأ السيئة عندما تذكر أعرف المعروف مما كلفت به توحيد وأنكر المنكر مما كلفت لترك الشرك يظهر لك حسن هذا وضرر هذا القبح على و ترى تنكر هذا بذكر محاسنته وانه الدين الوحيد الواجب شرعا عقلا وفطره على جمع العمل واذكر مساوئ الشرك والقبح واختلال عقول أصحابه بعد اختلال اديانهم وتقليد عقيدتهم وكونهم اضل من الانعام سبب كل هذا بكتابه، منهم إلا كالأنعام بله مظان، وطارا يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة القريبة في دوّر الثلاث. نعمل الصلاة بذكر انثى وهو مؤمن، فلا نحي أنه حياة طيبة. هذا عن التوحيد، الإيمان، العمل الصالح. إلا الذين أمنعوا الصالحات وتواصلوا الحق وصد الصدر والوطارة اللذة إليه بذكر ما رتب بعين من الجزاء الحسن في الدنيا والأثر والحياة الطيبة في دور السلام وما رتب على جبن العقوبات العاجلة والآكلة وكيف كانت عواقب المشركين أسوأ العواقب وشرها ومن جملة خلاصه القائدة هذه نحن في أي قائدة القائدة السابسة ما عنوانها طريقه القران في تقرير التوحيد وبيان اغحظ ضد من قالوا قال ومن جملة فكل خير عادل واجل فانه من ثمره التوحيد تؤتي اقولها كل حين باذن ربي ويضرب الله الأمثال الناس لعلهم يتذكرون نعم اصولها ثابت في السماء الكلمة الطيبة التي يعصم بها دم الله ومال وعرض الكلمة الفاصلة بين أولياء الرحمن واولياء الشيخ الكلمة التي من أجله جردت السيوم وارتفع طغايا تنسى الكلمة التي من أجلها أرسل رسول وأرزل فيها الكلمة الطيبة الكلمة التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عاطبت، تعلمون يا جماعة، الكلمة كلمة التوقيع. قال وبالجملة فكل خير عاجل واجب لأنه من ثمارات التوقيع. كل شر عاجل واجب لأنه من ثمارات الشرك والعياذ بالله. كلمة فبتحقيق كلمة التوحيد يكون التوحيد الكريم وتوحيد الصف إذا أقضى الناس هذا البد التوحيد ونبعوا عن نفسهم الشرك إذا أنا واحد اتحدوا وكانوا صفا واحدا تجاه احد يلي هذا إن شاء الله القائدة السابعة وقائدة السابعة من الله لتطهير النبوات بل التطهير أعظم رسالة على وجه التاريخ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إثبات الدلائل والبراهين على صحة النبوي وصوت رسالته صلى الله عليه وسلم والطويلة فيها سيطنا القول والخير والنساء الله بوقتنا في, في الله هذا هو الله وسلم وعلى الله